يعني الوضع <تصفيق> ايدين. يعني مش قادة بعضهم. وميتروبيا يعني باور. يعني ايه موضوع ده؟ يعني الباور اف ذاتو ايدين مش قادة بعضهم. خلاص؟. هو عمارة عن difference between the power اف ذاتو ايدين. يعني لو عناها اليمين ناقص واحد. وعناها اليمين ناقص اثنين. ده اللي اعتبروا انيزو متروبيا؟ لأ. في, في كلمة مهمة روي. يقولك ايه؟ significant difference. مش ايه difference. على الاقل والفرق ما بين العنين يكون اربعة ديون. أي حتى في فرق العينين واحد أو اثنين أو ثلاثة there is no problem إمتى المشكلة ظهر يعني الفرق بين العينين أكثر من أربعة ديوب ده يسميه إيه بقى Analyzometropia ما هو الـ Analyzometropia Significant, significant difference between the power and the two فرق بين عين كيف عشان يسميه Analyzometropia أربعة خلاص؟ سالأشمر مثال للأنايش و تترجى ايه? أشمر مثال. ان واحد دي قام لعملها في عين واحدة. للغاية لو الأندي سليمة والأندي فيها كسرة. هو. الأندي سليمة والأندي فيها كسرة. شلتنا لكسرة. العندة ولا عنده ايه? الأندي سليمة ولا عنده أنا شلت اللينتر. هل أندي كم فيها كسرة؟ بقى عنده ورص ناية يوني لاتلن؟ انا شلت اللينتر قوتها كابل لنترى. 18 طب يبقى اول عين اليمين وعين بث 18 هيقطع اشهر بتاني بتروبيا هو اليوني لاترال ايه اليوني لاترال افكت يبقى عين اليمين 18 برضه خلاص خلاص فاهمين؟ ايه البروبلم بقى في حالات ال- ليه ليه الموضوع ده مهم يعني اي حد فيكم عايز جايين علي عندي مين معطى 1 علي مين معطى 2 قال معاملك نظاره وكشف ضغط 1 ضغط 1 ضغط 3 عامل لك اما لو جيت واحد مثلا ادي ضغط 1 ودي -6 الفرق ما بين العين ذات اكثر من 4 اقول له هنصلحه لا بد اي حاجه غير النطاق اي حاجه ماشي بعدها نظاره ذا بروبلم او مايزوبتروبيا انها كان نوت بي كوركتد باي جلاس لو انا صلحتها بالجلاس دلوقتي اوكي يعني تاخد مثال لان دي نور من والعين دي محتاجه بار ناقص 6 خلاص هحط هنا, عدسة مجرد. هحط هنا هحط عادي 10 على فكره عباره زائد 9 احط هنا 10 زائد 9 وهنا احط ايه شايف الراجل اذا النضاره عادي جدا اذا اقل من عادي بنمشي ايه مفيش فيه لو انا بتفرج على شرط ايه صوره الشخص هنا هتقع على هذه لايك بالحجم الطبيعي لكن النضاره زياده الماجنيفيكيشن في الاحجام قد 30%, 30%. وهنا تقع المشكله لا عندي كبيرة كبيره قوي على الريتنال وصوره ايه الصوره الطروحي الطب ما يعرفش يجمع الصورتين مهم. العين يدو ايه يا جماعه الصوره دي لو حد في فكره عارف حاجه, فاكر حاجة فاكر بقى ديفرنت انتايمز اوف ذا ايه انا عايز انا ممكن اعمل دي كده واشرح لك الموضوع ده ايه انا كونيا طب بقى لو انا عايز اعمل ايه <تصفيق> استباعكم و كونيا يعني ايه <تصفيق> ردنا الانف وتقالكم سؤال اتأكد إن انتوا بهمين هل كل انايزو متروبيا تعمل انايزو كونيا لأ لما صلح الانيزو متروبيا بي ايه بجلاسوس اذا عشان الانيزو متروبيا ما تعمل ليش انايزو كونيا ما صلحهاش بايه بجلاسوس خرص الكلام اي واحد فيكم لا مثل الدارة دي نقص واحد دي نقص اثنين بجلاسوس ناقص واحد ناقص ثلاثة بروبي ناقص واحد ناقص نتعة هشوف ايه؟ هشوف دي بلوبي خلال؟ يبقى البرودي في انايزم بلوبي اقل نوط دي كوريكتر باين لو ستققى باين هيحصل انايزمية والانايزم كونية سورة كبيرة وصورة صغيرة العاشر يجبعه ومن العيان يشوف ايه نبعه؟ العيان ايه؟ دي بلوبي طيب اخبار الفيجن ايه لو العيان عند ممكن يعمل ثلاث حاجات ممكن لو لها عين حل وعين وحشة دي عنده حل يعمل ايه في <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حيو... العين الوحشة نيجليكشن ساعتها العين هعيش في جمعين بين واحد لدي تسميه هيعمل ايه في العين اللي هي مورو اللي هي سيئة هيعمل فيها ايه أمبلوبيا خلاص؟ هيزيل أمبلوبيا هيعمل هي أمبلوبيا او نيجليكشن تسميها فرق في, في العينين صح؟ بيسموها ايه؟ يسموها أنيزومتروبيج أمبيلوبيا يعني أمبيلوبيا سأبها إيه؟ أنيزومتروبيا وأي عين أمبيلوبيا يا جماعة بالتفايير كده في المال كله أي عين برين نجليكسل غالباً المخ هيبطل الفيسال على المطر الزيت عيسل فلايس يتحرجوا من ذاكرة فيحصل إيه؟ سكوية دائماً أي عين فيها أمبيلوبيا بيقى سكوية يبقى الفيجر أول احتمال المخ هيعتمد على العين الكوية ويعمل إيه العين التانية؟ كنت. كنت. هذه الأمبلوبيا سامها anisometrobya فما ايه anisometrobyic أي anisometrobyic او النوب يعني الحاجة العطيفة لو عنده عين ميوبك وعين هاي بها المتروبيك حتى عارف اخرناها وكيلا العين الميوبية مشوف ان هي احسن الريسك القرائي والعين الهايبرمتروبي مشوفه احسن لايه البيك فالعين يعني الحاجة العطيفة يخلي العين الميوبك للقرائي ويخلي العين الميوبك للبيك ده اسمه الهيبرمتروبيك للجمهج غلط انا حاج نعم لا هو دي يقرب يقرب دي ونعمل ايام من سبريشن من دي تساعدني انت قاعد في الفيديو الدكتور حاجات الحل اللي فوق كده كده بعين الوشه والله ايه دي نهايه خالص كده عنده حل حل يبص بالعين الاثنين غصب عنه خلاص يعني بص ايه وينوكي بس هي دي هي الاسلوب بيها وهي الصوره <تصفيق> الصغيره ودي لي ايه يدي له قاسي دوم يبقى حل يبص بعينه واحده او يبدل العينين عين الايه وعين الايه يعني عين القريب وعين البعيد او يبص بالاثنين بالاص من عامه وساعتها هيلاقي صورة كبيره وصوره صغيره ويجي له ايه قاسي دوم يعني في الالترناتيف ده ايه هو اللي بيعمل ولا هو اللي بيستر نعم انت جاي اه تيجي اسالهم غمنا كده في بعد الحته اقول لهم انا هنعملها بريشر البرين هو اللي بيعمل سبرشن آه. اه اه ناخد يعني حسب مثلا بالسرعه ربع السرعه رب او السرع وال... دلوقتي هو انا بص على حاجه بعيده اقربها عين العين دي في المريض ولانه هايبرتنسيشن اعمل لها سبرشن دلوقتي فقدر ابص على حاجه بعيده انقل التركيز هنا على الحاجه البعيده سبرشن اقدر انقله هنا لهنا دي يا جماعه يا جماعه الايزومتروبيا طلعها في اي <تصفيق> يبقى بكل ما الجلاس is not huge ممكن اصلاح عمقود تاكتلس باي او ال بريفراتف كورنيا السيرجي عمليات جراحة اي حاجة مع هذا النظار كهي؟ تيه الاسألة ممكن ان لبسه نظار ازاي؟ دلوقتي الصورة هنا مكبرة كام في المية؟ تشتين في المية ايه رأيه؟ عايزين نعمل ايه الصورة الثانية؟ مكبرة هي كمان ومدعوا يخترعوا حجة ايناس كده؟ حجة ايناس بلايب او الجلاس اسناها انايز ايكون ذكرتها ايه؟ الحدي بالإيه دي بتكبر صورة من غير refraction يعني قوطها زرفة يعني عدسة قوطها زرفة بس كله وفضلنا نبدأ بالايه؟ مجنفكيش عنيزي كونيكلي تقري بمجنفكيشن من غير باور نيك حاجة بل فشلي دي فشلي دي انا بحتاج الصورة ليه تكبر كما عشانت بأداء التانية حدين 30 في المياه لا قلت ان هذه العنيزي كونيكليز بتكبر خمسة في فالتلزل الآيه? زيل الابروبلر نعمش يا جمعان؟ يبقى العيان بتاعنا هنطلعوا بأي حاجة معادة النضاء ليه؟ النضاء بتكبر كم في المية؟ ثلاثين في المية. مين احسن شوية؟ كنتك. <تصفيق> ايه؟ بتكبر كم بس؟ ثمانية <تصفيق> في المية بس. مين احسن واحسن؟ <تصفيق> عدسة جوه العين. ما أيوه. بتكبر كم في المية؟ خصر في <تصفيق> يبقى طبعا احسن حاجة هي الايو جربوا يحطوا الجهة الثانية. حتة ايه زن؟ اسمها ايه؟ انا ايز تكون كنز عشان تكبر السورة دي ببأت دي الامر مش نبع لانها بتكبر جابت المية ببأت خمسة المية كده في رف الدمتة معايا لان شوفتها الدمتة الاولية مشوش كده انا رفش مش الدمتة اللي جايلة مهم بالتالي لان لا يعني خليه بس معايا ما يعني ما يفوتش كله ناخد موضوعه بقى مهمة اسمه اسمه كل سنه لما بنكبر اوقات دي في ال 45 سنه لقينا ان تعبينا الموضوع مهم قوي اسمه برين كل ما بنكبر كل ما قدرتنا على الاكوموديشن بيحصلها ايه بيلين عشان ايه بيت هو احنا عشان نعمل اكوموديشن علشان نعمل اكوموديشن محتاجين نزود الباور اوف ذا اي وبدل النض صح وعشان ده يحصل لازم الليست تكون مرطوبه لازم الليست تكون اليست بيقول لك كل ما بتكبر كل ما الليست دي بتبقى مورك دروز بيحصل السكليروز اوف ذا لينت ويز اتش يعني الليست بتبقى ناشفه زي كده تيجي تزاول القهوه بتاعتها ما ايه ما تعرفش كمان في حاجه ثانيه افصح هسالك سؤال هي مين البصل اللي بتعمل الاكوموديشن <تصفيق> البصل اللي جوه هنا دي بقى اللاغز بتاعه <تصفيق> اللي رمصل بيقول لك كل ما بتكبر كل ما بسنه المصل دول اللي بتبقى واقفه واللسه ناشفه هتعرف تعمل كل ما تقرب الصن كله الاكوموديشن دي كل يقل. يقل يقل يقل طيب اسالكم سؤال كان فيها يا جماعه حاجه قدامها هنا نقطه قدامها لينا اقرب نقطه بنشوفها واضحه زي ده نيقول استني انا قلت عشان اقرا كتاب محتاج اكوموديشن كل ما اقرب الكتاب من عينيا كل ما احتاج اكوموديشن ايه اكتر اكتر اكوموديشن اكتر لحد ما نوصل مرحله من المراحل الكتاب اكتر من كده ما يكتديه يجازل مش كده؟ يبقى اعرب نقطة اشوفها واضحة اسمها ايه؟ النير بويد وعندها الاكوموديشن ايه؟ باته خلاص؟ لو واحد زيان عنده شرط اكوموديشن اي كلام يحصل ايه النير بويد؟ سبع كل ما يكون عندي اكوموديشن عالي كل ما اقرب الكلام من اياه وما اتعبش سبع؟ طب؟, طب الاكوموديشن لما يكتدي ايه مع السن؟ يحصل ايه بالنير بويد؟ سبع سبع س ولا انا كنت بقيت اقرا من بعيد قوي طلعتش عارف اقرا الايه الجرنال ماذا هو الجرنال يبقى الجرنال عباره عن ايه النير بوليت بيحصل لها ايه على السن اقرف ولا بتبعد هي عباره عن ايه المرض ريسيشن اوف تراجع في النير بوليت ليه النير بوليت عماله تترجع اولا التراجع ده بيحصل من هنا لهنا يظهر من هنا كله عشان كده التسميه ايه الفيزيولوجيكال تراجع في النير بوليت طب ليه دي بوينت عماله تتراجع تتراجع عكس كل رايه ان هو ده كان ترجع لورا ترجع لورا عشان مين ايه الاماونت كتاب على مسافات بعيده ويمسك على مسافات بعيده ما يعرفش ايه ما يعرفش يقرا يبقى المرض بتاعنا عباره عن ايه هيحصل ايه دي بتبقى. ليه؟ عشان قدرتنا على الاكموليشن بالإيه؟ ليه؟ عشان تحكتين بيبوزه الليل بتبقى <تصفيق> الروز والمص اللي بتبقى ضعيفة اوكي؟ العام بايش كي من ايه؟ طبعا ديفيكالسي الهيرونك يا دكتور عارف اعرف؟ وبايز ناوسي الخيطاب على ايه؟ على بعيد على اول شكل هسألكم سؤال لو العيان قدرته على الاكموليشن قلت دلوقتي قلت خوض وبقى كل اللي بيقدر يعمله بيزود قوة العين وان دلوقتي. يعني كل الاكمول احنا عشان نقرأ يا جماعة على بعض المأسفة القانونية للقرية 33 سنطة عشان نقرأ على بعض 33 سنطة محتاجين 3 تايوبة 24 سنطة لانا عنده كام دلوقتي وهي عفيرك؟ لا، لما هيعمل ايه بالأكوموديشن اللي عنده لبنيه يجي يقرأ؟ هيستخدمه كله وكلام مش ايه؟ وكلام مش مكسر لما عيان يستخدمه بالأكوموديشن اللي عنده كله بيجي له صداع صداع بيسميه ايه؟ أثينوبي هذي الأثينوبي اسامها أوف الافوكيشن بنسميها اكومودتف أس اديوبيا يعني اديوبيا سببها اوفر يوز اوف اكومودجت اجيت ساعه كنت العيان حتتين الدكتور مش عارف اقرا وبقينا نكتب الكتاب على مسافات بعيده ده اول شكل الدكتور لما اجي اقرات استخدم الاكومودشن اللي عندي كله فيجي لي ايه اكومودتف أس اللي عندي بايه بكالسيوم يا ترى الموضوع ده هيك عندي سن كام انا قلت 45 45 سنه بس يقولك إيه؟ لو انت إنسان إيبتروسي يعني إنسان طبيعي غالباً المشكلة دي هتظهر عند 5 و سنة. لو انت إنسان هايبر بيتروس غالباً دي هتظهر بادري قوي عن كده نظر عن 30 سنة بس تلاقيك عن 30 سنة بدأت بإيه؟ شح تقر بريس بايوبين بريس بايوبين لو أنا مايوب اذا دي ما المشكلة دي يسمعها في الدين سبسلا اموك الكمالات ايه؟ حول الزرق ليه بقى الحلق عشان دي يا رب محتاجين كم دايوب ده؟ ثلاثة ثلاثة ثلاثة دايوب دارة في محتاجين ثلاثة دايوب دارة زائم دا يعني لو انا اي مترو بسكب عشان اعرف ثلاثة زائد كام ثلاثة دايوب صح جدا؟ وانت طلعت زائد الايرور طب لو انا هايبر بتروف بلس 2 محتاج 3 ده يوصل زائد كام الايرور اللي هو كام احتاج كام المره دي فهمت يا طب لو انا ماينص 2 ناقص 2 3 زائد الايرور الايرور هنا كام ناقص 2 يطلع بكام 1 شفتوا دلوقتي المشكله متفاقمه جدا على مين مين اللي عنده بلاوي فهذا لو عنده خمس سلواجين هيجبهم من ايه؟ دا كل اللي عنده يعاملوا ناسة من ايه؟ واحد وين اللي عنده المشكلة اي كلامه؟ هوك التعدي الميوك مشكلة الميوك تظهر متأخر او او متظهرش مشكلة الهايبر بروب تظهر باده لانه محتاج ايه اكتر من العادي عشان يقرأ يبقى كلام من الكلام؟ عشان نقرأ ما تجيب ايه؟ دا سلوطر زائد سلوطر زائد صفر زائد بنص اثنين واضح إن المشكلة دخل ما جيت ده جميعين صل هاي بربطة يجيبهم من إيه؟ تبدي تظهر عنده بدري كان. مم. قبل كان قبل موضوعين سنة ده محتاج واحد ممكن يا جماعة عمشين ستنين سنة يقدر يعمل واحد بيومت خلاص دي عمش إيه؟ عمش إيه؟ معمش إيه؟ معمش مشكلة تهمتوا موضوع ده؟ عميه؟ آه أيضا جنابه عليه الآن والله انا عارف كده يا اسطى لو خلصت بقى عارف شايفينوا بس كده في برينت فايل خاص الدنيا ولا دايما لما نيجي نعمل جراحه قبلنا من العمليه و ولاقي مقاس العضله بتاع عندك كده برت اللوست بتاعته لا انا بحب دايما في س... العياده بتاعنا... لما تعمل لما بتزعلوا عضله بياخد لا كنت احب انا احب انا بعد بعد العمليه ما بجيبش الاشعه على اللازم اظبط اخلي الاشعه تطلع قدام شويه يعني احب اطلع العيال احب اطلع العيال من العمليه دي ايه دمبيضه شويه ليه دم بيجي يعني بتاع الموضوع ده هو المبيض بيعرف إيه؟, ايه ليه انا عامل انا عامل في حسابي اللي ما عنده ايه الكومبديشن دي كده في الجراحات وأنا متضلعش العين بعد العملية؟ و أمسوا fits Beh- لا....ه أو ديل هي في الميوبي عشان لما يجي ما من جي ليحرة ما يعياش ما يوعانيش من أي.. وأحنا قُلنا الع أس Dani Obes PR يبقى بالعين ليطلع من العملية ليحلة الايه.. ديت Aaa Aliyyob, وايش ايد ايحل حاجة يا س Hoevech علاجة العينة عينة لبش أعنا فيي يقول رچ ايه ؟. منتضارت إيرية.. منتضارت إيرية.. كيف أعل sogen..ان ت establish نتضارت إيرية الوحدة..AMyan ل 1990 يعني نتضارت الإيرية وحدها و اي وي كوبكل دلوقتي هينا النظارات لطيفه قوي اجي على العيال ادي الابر بارت للنظاره نظاره البعيد والنور بارت للنظاره نظاره الايه القريب دي نظاره بروحين بس اسمها ايه واي كوبكل ليت ويا كلام بقى لو بتنضراتش قوي يخليك الابر بارت للبعيد قوي وده للنص نص وده الايه للياوله هو يستهد الندال البيعي <تصفيق> ودالش اللي هو اللي واللي هنا القراء ساهمين دي لو حد دعك عاد شوف ازاي منطي الهوك العين بقى بيزبط بيزبط عيني عايز لما يبص لكده يبص للبيعي عندما يعنيش دلز اللي تحت شوية يبص بالنص دلز اللي تحت اكثر يبص <تصفيق> ايه ايه بتعاوضي تعاوضي كوني انا هولي هولي بيش الفكرة اي كوني انا بنيجي انا هنبص في ايه ب يعني ما ينفعش يا دكتور النياب يبقى اول لفوق والفرق بقى اول لتحت؟ لا. صح؟ عشان اتنى اروا محتاجين لبطل ساعة؟ مش كده ولا ايه؟ <تصفيق> كلام مقصدي بتحياني. مش محتاجش فرح. <تصفيق> ما ايه لعكسة يا ابو كان اروح؟ مانتي نظارات. ما ينسعش الكلام ده يبقى مقصر على ساب سي. <تصفيق> يعني هي ايه برضو؟ كونتك تلينت برضو باي فوكل. وكونتك تلينت مانتي فوكل. وفي اي او ال ب طب اللينس الجلاس مبلوعه يعني ماشي ليه الحراره ليه برضه لما يعني منه هو بيلبنها اه النضاره دي افها تقيله العدسات دي افها تقيله تحت طب ثانيه حسب لا لا لو شوف حضرتك ايه بقى يقول على الفوز ده لا هي هي مشكلته بيقول لك ما كنت كنت في انت خليت القمر برده للفار واللي هو برده للايه للميم ممكن اعطل ديش لف في عينك انا دكتور لا يحصل دي اللي هو الفار القمر برده هو يظتها غلط دكتور هتلف في عينك وتاخد الوضع الصح طب دلوقتي جاهز دكتور دكتور ده ده هو حركه رليم... والا... يعني بيقاس ان هو بعد فوق وفوق بالفار وال صح الكونتاكت لينس لازع القرنيه حرك ايه دلوقتي عشان هي يعني اختارت حاجات دي مهمه جدا حركه الوقت حركه الفيل في جزء في البيوبلز جزء في البيوبلز طب تسجل ولا لا حركه بص بص ايه بقى ايه فور قص قص نير بص المدرسه دي ضيعنا و طالع يعني وعايز نفتح عين ثاني ينفع جراحات يا دكتور طب ما نعمله جراحه ينفع جراحه الحاجات دي انت اندر ترايل ينفع ترز يا مطلوب عندكم ايه اندر ترايل ناسي اندر ريسيرش انا هقول كده كذا فكره من عمليات التوسيع عندكم هل فكر انا طويل قوي ممكن اعمل حاجه اجل عيان اقول له تباك لعدك مشكلتين مشكلتين مشكلتين مشكلتين مشكلتين اصبط لك مشكلتين الدايد وما تيجي تقرأ باقيب انت النظام كده عشان ما تنبذت ننطرة للدايد وننطرة للقريب انا هعمل لك ليزر سرزلي فردفار فردفار الـ فردفر الـ فردفر ايه؟ فردفن سرل الدايد توضيج اقرأ يجبتك بقلب الايه؟ ننطرة في الايه؟ لا الحد اللي احنا بنعمل بقيت من بقى افترعا قولوا انا ه اعملت دي اساسا كانها يمين للتايه النقطه دي عين اللي الشمال الايه بالقريه اه لا يبقى او الحل 1i 4d and او في حل تالت زي أخلي الليزك الليزك؟ ما عملنا في النضاره تخلي جينز جينتك يعمل له الكوبرت برت ايه يطلع له الكوبرت للايه للايه انت مش اسم الجين كلنا لما بنعمل ليهت انا بظبطك على ايه الجين ده طب بنجي نعمل ليهت بظبطك على ايه كلكم بظبطوا على ايه على الفار على الفار ده طب كان يو يورد ابو دي عندك دلوقتي. دلوقتي. <سؤال> <تصفيق> أندر... أنا ده؟, ده, ده انا عندي كبير في السن له ايه اخلي الليزك يعمل له ابر من عينيه الفور واللوور بارت من عين الايه الاثنين اسمه برنت بايوبيك ليدر دلوقتي ثلاثه دي اندر بنقولهم اندر ايزس اللي دايمل ليدل جي ده انا ما قلت قلت كلهم اندر ايزس كلهم اختراعات وقلنا دي اللي ممكن الايه تتعالج بالزراعه يعني دي ليزك علاجي اختراعاتها اندر خلاص كده؟ فهمت هناين؟ انا راجع اخد تاني اجي على العينين الاثنين اضبطهم على الفرق واقول له ايه؟ ما تيجي تقرا لي بيت ايه؟ نظار او اعمل لك, لك عين للضار وعين للمين ايه رايك؟ او اعملك عينك خليك عين واحده جزء البؤبي فيها جزء التحدبي للمين وانا بقى عينيها يقول لك ايه؟ اختار طبعا اختار الايه؟ لو انا بختار له الاختيار الاولاني انا بقى هيغلط حقه ماشي؟ مالاش تلعب كده انت بكتب بكتب بكتب بكتب بك عين وعين؟ ولا؟ ايه راجع لو تعملين اللي نتوول الشمان للمترعة دي في ايدا وينكينج بقى قوي مالضعب يلعب ورعة خلاص كده؟ كيفا؟ انت لو بعد ذلك سؤال علينا ايه انا نستعر تقوم بيه نشوف البلوث الي معايا الاول انش المحصات الي المرش اجل هنعبدالها لا الشلام موجود جنو مصر سعداء السلام يوه بجد فينا مسأ... هحل هنعمل نظاره ايه دلوقتي نظاره قرايه انا هحل نظاره هوريكم نظاره اول واحد يطلع النعاد ياخد جنيه اوكي مثلا نعمل نظاره قرايه ما احنا قلنا نظاره القرايه هي عن ايه قلنا دكتور دكتور الار طيب سهله 3 ديوبتر انا عايز العينه اديله دكتور زائد الار يبقى اول خطوه نظرتي للقريب انا نظرت الايه البعيد فاهموا اول خطوه نظرتي للقريب انا نظرت, نظرت البعيد اللي هي مين الارض خذ العيان بتاعته مثلا زائد 10 هايبر متروب زائد 10 خلاص ادينا عماديل نظرت الايه البعيد ثاني خطوه اشوف النير بوينت بتاعته فين النير بوينت يعني اديله كده في الكشكول او حاجه اقعد اشوف نير بوينت اه بعد كده هبص على النظره دي تبقى النير بوينت على وارد لا يا دكتور على بعد ايه؟ على بعد ايه؟ <تصفيق> يعني اقصى اكوموديشن عنده عايزين على التين بوينت يعني لو النيل على بعد 50 سم على كام؟ على, كامل. على كامل. 2 دايرقط ايه ده اللي عنده بيقدر يعمل قد ايه من الاكوموديشن اقصى اكوموديشن عنده 100 على 200 بوينت 100 ده في مثال كام طب دي القابله كام 2 ايه رايكم معانا 2 دايرقط ده لنا كام واحد هات لي نظاره واحد وتبقى هي دي النظاره لا لا دي 2 ورايح و... ها لو اديت النظاره ورايح هيقدر يعمل ايه الاتنين الاكوموديشن اللي عنده الاكموديشن بتاعها حملية. هديك انا اطلب من عندي كبه وخلص. ثلاث غلط برص. بتاعيتي هيكبار ايه من ايه دول? يريحهم كلهم. ما ينفعش. ولا ينفع يستخدم الاكموديشن كله. ولا ينفع يريح الاكموديشن اللي عنده كله. امان ايه الحال المضبوط? الحال المضبوط اهو. تستم الاكموديشن ايه يعني يستخدم تلتين الاكموديشن لزول دولها في المسال بس. مش ايه? مش كل.. طيب.. نحسرها ازاي.. تلتين الايه؟ مثلا في المثال تلتين, تلتين بكام؟ اربعة على ثلاثة بكام واحد وكام؟ وثانش يبقى من الاثنين دول ما لي أسرد بثنهم كام فقط؟ كلهم؟ أسرد من اللي هم كام؟ واحد وثانش يبقى ما هي قد ايمن الثلاثة مش هانيك توصل الى ثلاثة؟ ما هي قد ايمنهم مع اثنين؟ واحد وثانش فاضلي قد ايه ووصل الى ثلاثة خاطرن يع 3 ايه؟ ناقص ده ناقص 1 و1/3 تساوي كام؟ 1 3 تساوي كام 1 و 3 3 1 و1/3 1 و2/3 3 1 و عايز اوصل ل 3 انا محتاج اوجد منهم كام؟ بعده ده اللي جه كام؟ منهم كام؟ 7 كام بين ودي هقول لك كام واحد يروح ده واحد ثلاثه ناقص واحد وثلاثه يطلع اللي انت عايزه انا فاهم اللي بتنطره مش فاهم حضرتك جبت واحد دول منين واحد دول اللي هو دي فين ايه ده مين نطار عشان الاثنين هنروحهم بكام ثلاثه يعني بص ده كده اكوموديشن ده يبقى ايه نبدأ... والاسنين انا بورها كامل عشان اوصن ثلاثة اعمل ايه باك ثلاثة ما ازوح يطلع دي المرهل دي وبتبك هتقدر مرتبط ننساش تضيف عليها ايه عشان. اللي هو كام عشر بقى نزار حداشر وكام تبك نزار دي هنا ايه ما نستعرض الستادل... بقيمس الاخوميشن كله تستاذ الاخوميشن ان يو هنجيب بزاي ثاني ما يعني ديه بور يبقى طب قديش ده كله 60 الاثنين ب 1.2 يبقى معنا 1.2 قلنا كده ونوصل ل 3 صح؟ قلنا كده ونوصل ل 3 4.2 ناخد في كل الناس ما الاسطر بينه نص على التاني ناقص 2 النير هوين على بعد بس انت قاعد ناية. تورس اصلاحها تورسي هورس. سيد هورس. اه هورس اهو. اه. اه. اه. هيا يا جماعة. تورس. كلوا صلاحوا تورس. نحن لها دليل. الابنونتو في اكوموديشن كانت بوينت. نير بوينت كان مية جهاز. مية. مية. مية. عالمية يبقى عنده كم اكوموديشن واحد بيومتر اكوموديشن نشتغل من الواحد كله تستين تستين الواحد بكام طبعا تستين فقدرنا نقدره نوصل بثلاثة ثلاثة ناقص تستين بكام اثنين وتقول هي دي ما اتقلت لا انا نشوف ديش على هاتف اثنين و تولد معا.. على ناعة اثنين يبقى ايه بقى ايه حد معرفش حلها بجابة حد معرفش حلها بجابة حد معرفش ايه بقى اه ماشي يا جمال ها وليه الكلام ستين الاكموديشن ان ديو عايزيني الزمسكوب الزمسكوب مش مهم كنظر يجب مش هو اللي بيذاكر يعني دي مشهبه هيك ان شاء الله هناك عندنا راح لا البيت. كنت كنت قران لا لا نزلت ثالث عايز عايز عيال كنت يعني كنت عمل النظاره مين عمل النظاره زمان دلوقتي اوتو دكتور دلوقتي يا دكتور دكتور زي ما كان دكتور كنا نعمل ايه كنا بنسال الجهاز الرتوسكوب بعد ما الجهاز الرتوسكوب في اعلى العيان نرفع الدور بتاعنا نقعد كده فوق على ضهره نحط صوره فلاي جنب العيان وانا كدكتور اقعد على بعد متر من العيان معايا تراي تاخد وبص هنا كده ايه اللي بيحصل الضوء بيقع على المرايه من باينه هو عين العيان يوصل خش كده يوصل لحد القرنيه اه تيجي الكريه قص الالوان من العينه اللي كان اللون احمر العيان الاقي قرصه احمر كده لونه ايه لونه ريد ريتل اه يبقى ما هو واحدة. العمل واحد دهوري تلسكوب طريقه عمل الايه عدسه الابينه اللي بتستخدمها دكتورز اوف لايت امريان ده خالص وبعض الالوان من العيان قد ايه المسافه دي قد ايه دلوقتي انا هقعد مع قد ايه 1 متر وعلي به اوضه بليد هول فيها كوت كويس اديك الاجهزه الاثناع ده البرايه دي والمنظار دلوقتي جمعت كده واحد جهاز, جهاز الكتروني نسميه الجهاز على بعضه انتوا مشكم عايز اقولك ان الجهاز ممكن يبقى الكتريتي ومعانا ترايل فريم اترانزفريم اللي دي المنظار المنظار اللي هي المذيكه بتاعتنا دي اللي بنحط فيها عدسه ونشيل منها اسمها ايه نظاره الترايل ما ايه ترايل فريم ومعانا مجموعه من ده النظرة دي ومعنى عددتان احص كده ساملني عشان حكاية ايه؟ اوكي اعمل افعاد حاجة هنحص لك الاول كده ايه؟ قبل ما اعمل اي حاجة عشان النظرة هتطلع عشان ثلاث لازم الغيلة سبيد <تصفيق> ايه باول حاجة هحص قطرة سايكلوبليشي دي اول <تصفيق> حاجة في السايش لو العنيات كان صغير في لو نعم قصد اتش مش بساق لاني عددتها معندوش ايه باول حاجة مش اي سايكلوبلي لازم اطروبين مرهم واحده ليه اطروبين للاطفال وليه برضه الاطروبين في البنسترون عشان الاقوديه في الاطفال او العضله في الاطفال البنسترون يبقى لازم في البنسترون سايكلوبروفيك ده الاطروبين يبقى ليه اطروبين للاطفال قوي جدا والاقوديه في الاطفال قوي جدا فمحتاج قوي حاجه قويه خلاص كده طب ليه مرهم مفيش ليه يعني ليه مكتوب لازم اكتب كل الاطروبين مرهم لو استخدمت الاطروبين اقرى الاقرى هتعدي وتوصل للمخين يحصل لها استمك ابزوربر ويجي له اتروبيت توكسين يبقى ليه مرحله انا متاكد ان المنه ده لانك مش هيوصل لايه دول اذا في ايه المرحله استمك ابزوربر ممكن يحصل لو تجيب شويه تستخدم حاجه طيب الضعيفه بقى شويه زي زي الهوماتروبين زي الميد دي حاجه ايه سايكولوجي بس ايه بس الضعيفه شويه <تصفيق> ايه رفضت في عودي شكرا تتنا بيتا يا دكتور شكرا اتروبين لا فيش مرهم ايه كان برعب ادو حضوا انا قلتك انت حضر معايا اخطوا وعملوا كده مزان الايين هل معنا الهاب ماشي اعمل وبعدين اعملين ابتيتي انا دلوقتي معايا مرائب كويس ادى اهو هانف النفس المنظر بس بيه من قدائك ادى العيان هل انا ممكن اخلي الريفلكس اللي في عيال قرص اقص او سليس يعني ممكن اخليه قرص اقص كده او ممكن اخلي الريفلكس شكله ايه سليس ريفلكس احنا قلنا لك دي سورت اوف موفمنت فين جمعنا عيال وانا واقف قدام عيال عيالهم معايا برايه واخد وماسك الملايه ادينا حركه الملايه مثلا ايه يمين ونلاحظ الموفمنت ما يتحرفش اسمها نمو. نمو زمان قلنا ايه زمان قلنا معلومة غلط قلنا لو ده كده صفر وده زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة وهكذا ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة وهكذا قلنا ايه قلنا نموه بنت فمين عطينا كده قلنا نموه بنت فمين سدين صفر اللي هو مين نورمال او اي وقلنا في المالوب الموفين تبتبقى اجي ايه اللي هو معد واحد معد ثنين معد ثلاثة وانه هضاين يورد والكلام ده مش بفضل السهب اللي انت عطيته هنا ده هنحركه من هنا مش مكان وش ايه وصبق الثاني يعني ايه نوفين تبتين بس <تصفيق> الميوظ ما أقصوا هقول لهه كل الكلام لده كثير ماشي؟ لأن دلوقتي اتي حرفنا السهم كده فقولنا نو موف انت في مين دلوقتي فلما يوما أقصوا واحد والموف انت أجين اقصوا واحد فأي ميووفي أكثر من اي ستقنوا ثالثة اثنين ثالثة معي والموف <تصفيق> انت <الـ> وينت مين <تصفيق> <تصفيق> دول <الدروب. ومعانا> مين الهيلة الوطروب ومعنا مين <تصفيق> يعني قلص <karma> الوطرت دلوقتي بقت طويلة شوية بقى فيها الهيلة الوطروب ودول ها المترو و2 مترو و5 ريكان مترو طب انا الفرقه بين ناقص 1 اللي هو ايه ناقص ربع ولا 1/4 ولا 3 لو مالي بيقل بنت 1 طيب <تصفيق> طلعنا السنه هنا هو صح لان الثاني ايه حركناه هنا وقلنا برده المعايبنا وز واللي على اسبابنا ايه اجي احفظ ده معايا الموجب توجو بالبنس دي دلوقتي الكلام مظبوط ده انا سالب 1 والموفمنت اجي في المايور والفوف من دولد وهذا المتروف والنوربال وهنا, وهنا. المايوب أقل من ثاني واس كان هناك تشتير كويس بعد فترة أول ليه ذو موه من تشميل في المايوب ثاني واس هو المايوب ثاني واس حقيقة في الأفض هو عني قوية ولا بعيدة عايزين بركز بعضها كمان علاقات قديت العياني. مميزي. حلو اول. مميزي. يعني ايه ميوض سليب واحد. يعني هو عيان طبيعي. بس الزيادة عن طبيعي ايه? بس واحد. فعليه بعدها فا. يعني انه واحد ده اسم ال اسم العسر لو ايه ممكن افقه. الميوض واحد. ممكن افقه. ايه فكه? هو عسر نوبل وما عسر كافي. زي الواحد. هو, هو, هو اقوض بالنوربال بايه؟ معلاجه عنا في ايه؟ مش جمع اليوم ناقص واحد؟ لو انا عمزل لوريزميش ليك صواتي لأكيدة. لأشياء عنا عنا عنا عنا عنا كده؟ بتوضع المهمة لأشياء عصت لمين؟ الكوروري. تعال شو بالأشياء اللي عصتنا عملي الكوروري؟ حتى اللي هي ايه؟ هتقابل عدسة بطلق واحد. ايه هتقابل مثلا عدسة الاول ايه. هتقابل عدسة النوربال. وانا هبقى تغيير كده. هل تعرف بقى لما الأشعة تطلع في الهدى لتقبل العدس نشت نوره من هاي اخطأ ايه الأشعة؟ فكري؟ ها؟ لو الإنسان نوره من ايه؟ لو العدس نيه نوره من ايه وديه أشعة طلع من هاي هتطلع ايه؟ بقى هاي هتطلع وقت هاي ايه؟ ايه مش بقى لي؟ ايه مش بقى لي؟ ايه مش أسلامين مثل كده؟ طب كل الكلام دا كانت نظري كده يعني ايه شخلك؟ جاي؟ طب دلوقتي أشعة قبل إيه الأشعة بقى قبلت عدس عدس ده انا جمعت فيه نو على المرايه مش على على البيوبل اوف ذا هو صح زائد 1 دلوقتي الاشعه وصلت للقرنه وطلعت قبل تعصى المر طب ايه فرنج وبه لك الاشعع الفرنج لما تقابل عدسه واحد تجمع على ورد دي تجمع على ورد بتجمع على على الديوبل او بتزايزها وانت بتحرك العدسه فوق تحت وكانت موت موت الزبوبه انت بقى شفت جمع عدسه والاشعه بتجمع قلت لي اقدر اشوف الكوكب تجمع في الديوبل بتاعتي اشوفه بس ملاحظت ان بقول لكوا اسئله اتاكد ان انتوا فاهمين لو الدكتور قرب وقعد على بعد 30 سم يقدر راح على عو... إن... لا السؤال في سالب 2 يلاحظ ان نوم سلبة نين. سلبة نين. لو الاجاعه اتجمعت على بعد كم 50 سم يعني انا قربت هنا قعدت هنا ايه طالعه النمو نو موفمنت جوه الاشعه طلعت جمال عباره عن 50% وده بيحصل لما تكون العبته دي كام لا مش دول 2 الاطلاق يعني هيبقى ما يوم ايه النو موفمنت يعني عايز اقول لك ايه نو نومو... انا قلت نو موفمنت بالمايوس ناقص 1 الكلام ده على حسب الدكتور قاعد فين يلا ما بتبرئ انا بقول دي مين الدنسه اللي هيبقى عنده نو موفمنت مايوف ناقش واحد. لما تبتول يبقى ايضا عبارة ترسين صافة. مين الانسان اللي هيبقى عنده جمه وفنة؟ مايوف ناقش اثنين. يعني الراقب سامش ايه؟ انت هتعمل اي بقى؟ يعني قلنا هنا صف وهنا مايوف ناقش واحد مايوف ناقش اثنين زائد واحد زائد. لو دلواجي حاطينا الثامن. نفس الكلام اي حاجة هنا تبقى ايه؟, ايه واي حاجة هنا تبقى ايه؟ يا فهميني والليش؟ على حسب المساهة اللي قاعدها. دكتور فهمته كده ليه اولا ليه نو موفمنت في المروحه 1 وايه الشرط عشان ده يحصل اولا ليه نو موفمنت في المروحه 1 عشان الاشعه تتجمع على النول الاوبتيز ده وعشان ده يحصل ايه الشرط لازم الدكتور يكون قاعد على بعد كام صفر لو الدكتور قرب اقرب الاشعه بقى عشان الاشعه تتجمع على النول بتاعه ولا تتجمع على بعد كام 50 سم وده مش يحصل لما بكون قاعد في بعد لو انا عنده عطفة المرمى لو عطفة بلاس اثنين دي الاو عايوب كامل مغا ستين دي مستطيل على الموضوع احنا اتأكدنا تلوقتي تليه في دو دو دو في دفنين في مايوب بقس واحد وتأكدنا كبير ده مش هيحصل لان لما يكون التصفور على بط على وضع ده متي ايه اللي انتش هادة اه لا هيشوف بقى ايه عن قلتنا عقادة 50 صحي عن رأي الكلامي هي لأنه في روضا عشان اتنين والموفين تأجاد هستثمين في المايوبيا ابدل من هنا هتبقى ايه ابدل من نوعات اتنين والموفين توين تثمين في الهايبرمتروب وفي اليد وفي الزر اقل مصمم. يعني هتشفت كل جيل مصنع سواحدة مكانها ايه احنا قلنا قلنا نوم موف منت مكتوبة هيا نوم no في المايوب مأس واحد مش لاش على وين في مين وين في المايوب اقل من واحد ايه متروف شو ما عليها متروف وتموف انت اجيل استثمين اجيلة في المايوب اكثر من واحد لو الدكتور قاعد على وقت فنزيل منت كل الكلام ده هتغيب ازاي؟ ايه المتنقطة واحد شالها وغط ايه؟ نقطة اثنين تتعلميني؟ طيب دلوقتي الدكتور هيعمل ايه بقى؟ هيوقف على الزمن اهو بص اهو اوقف على 20 سم يخلي يحرك الايه؟ العضله لا العضله بتتحرك اجل يعمل ايه الدكتور؟ يثني فوق على ثلاث على ثلاث على ايه؟ لحد ما يحصل ايه الموفمنت تحط عارفه ويجربوا تحط لحد ما يكتب ايه الموفمنت ما يتحركش مثلا اللي وقف الموفمنت على مثلا -3 كده يبقى الدكتور وصل حاجه اسمها النيوترال نيجي نرجع لموضوعنا انا بعمل مطاره بحط العيان بحركها دي بتحركها لجوه انا كده تمام حاطه قدامك يبقى عندي ايه في الايه انت برضه بحط على الصاد ماينص ماينص ماينص لحد احط على تلاته اشتركوا معانا في البث لحد ما المومنتم تقف مثلا العدسه اللي, اللي, اللي وقفت لي المومنت على ناقص 3 كده يبقى الصاد الديتيرال كله اول ما ظبطت ناقص 3 ما وصلت ليش للنور مالي ووضعنا دلوقتي لو في التسمين يعني العسل دي وصلت لي للإنسان الطبيعي لا وصلت لي لو قلنا لو موه في التسمين في الميوف مائس واحد يقليل لما توصل إن يسرى البلد بقصيف عليها مائس واحد يعني أنا همسك العسل اللي وقفت لي المعارض في شين أم دردد عليها إيه؟ ميوف مائس واحد طيب أدوش جد لأخير إيه الثقاء العبادة بيه؟ طيب أدوش اللي قلت في الثقاء اضيف على هنا ايه ناقص 2 يبقى بص زائد لكل يعني ايه لو الدكتور قاعل انا باجي لو الدكتور قاعل عباره عن 50% هيزيد على النيوترال بوينت قد ايه ناقص 2 طب كده هتشبطوها دي بس لا انت وانا مفكر هيزيد كمان ناقص 1 كمان يعني العاده لما وقفت الموجب تبقى ناقص 3 نطارت ما بقاش ناقص 3 طب ايه برد الدكتور كان انا قبل 50 ناطق ناطق ناطق دي هتبقى كافر ناطق اثنين طب سيبك والله هنضيف واحد كامل دي قولك على ثاني الطول ومزة سيلة لي ماصر لو انت مضيفته وما بيضتش ديه لابد الثول عصنا ناقصها ايه اللي عايزة؟ اللي اشاعة تجاهنا عريضة اهو على ثاني ناقصها ربعة انت مخلصهاش ايه ما بيضتش الواحد انت هضيف له اصر السايكلو بيجي شوية كده والدول هي ايه؟ هيرجع فان؟ لما الثوم يرجع تاني. يعني شوية كونترابشنان. يعاملوا شوية ايه في الدنيون؟ في اللي السلم. شوية ايه في الكرميشرو ثلاثة؟ هل دي سلمة؟ قد ايه؟ واحد ديوبتر. ثلاث موطة دي؟ بعد شوية بعد مطرة من اللي عمنات نزلت وفطلع على الاساس. المسافة واحد ديوبتر. تكون انت مجهد بقى؟ يعني العيان دلوقتي لابا هيبقى ايه بعد شوية لما تكون قبل سنة يمسط على يرجع لكم هيبقى ما يروقت بايه نا انا بايس من الاول الكلام ده هو ترميزك نفس هتجيب العدسة اللي بتتوقع بالمجزة تسمعها ايه العدسة سترى لو مزين عليها ناقص وان فور دا وناقص وان فور دا دا دا انا كنت مستقل من قطر التور والحمد دي مستعمل ديش تراليسل افزا سيناري ماكس لإمثال مثلا عندكم إفوائي إفوائي -E ما نضيفش الماقس واحد بتاع مين اتلتوا في المين نعم شما ما تتسألش هذي ده المزاجة الواتف المزاجة أنا خلنا في حاجة الديسكول أنا خلنا في الديسكول على ثلاث حاجة تانو تمام كده؟ يبقى ال- نترال جرا -1 4 1 متر و-1 4 يا دكتور فاضل حاجه لسه كيف نكتشف الاستجماتيزم؟ استنوا يعني جاب النظاره خلطت؟ لا انت ما خلطتش ازاي تكتشف الاستجماتيزم؟ اضرب اضرب عين اهو وانا عملت كده اكتشفت ان هو حلو كده؟ اروح عامل كده على ورق مقس 3 ودور مقس 1 نقس 1 إبقى ده كامل مقس كامل حلو كده؟ مش مقس 3 ودفت عليها مقس 1 يبقى ده كامل مقس كامل خالص أنا خلصت 1 مريديا اللي هو ميدي البرتكال أروح قلب الجهاز اللي في إيداي وروح عملك كيده وده ما أعملت نفق للبرتكال مريديا قاكيز سمين لو هو تنزل لقيته هو كمان ناقص بيقف بنقطه يعني هتعمل كده او كده لا مش كده مش يينه شمال لا فوق وتحت لقيت المنفذ بيقف ناقص 3 حضيف ناقص 1 وناقص 1 يبقى برضه ايه ناقص 5 يبقى العين ده ايه موجب ناقص 5 كيف هكتبه بالاسيمتوت؟ اضرب نقيب العدد التاني هنا اللي بيوقف هنا ناقص 3 والعدسه اللي بيوقف هنا ناقص 7 تصضيف على دي ناقص وعملين على السبعة ناقص واحد وناقص واحد تبقى كامل ناقص ستعة اذا في ايه؟ الاستجماتية الى تايش ما تحتاجه في هتلاقي المريديان ده والمريديان ده ويتمضاها في ايه؟ من نفس الرقم مليو مليون مرة بحصة النفات اقرر لكم ايه؟ ناقص ثلاثة ناقص اربعة حذر مستعد حذر احدش يقال لي ده جي من ايه؟ وده جي من ايه؟ انت بعملكم ايه ده ناقص هل حلو كنت تذكر عمضانك تصلي كده؟ بقى للوقت دي إزاي دي وباكس دي يبقى هكسف ده مرة واعمل كده وكسف ده مرة هاوروه بذلك يجب هلو كده؟ لو لقيت دي نقل ثلاثة حديث معيث واحد ومعيث واحد لو لقيت دي نقل ثلاثة حديث معيث واحد إذا كايسة هتسنجوا بالقسين ما تسنجوا هتلاقي مريديا يتصلح ومريديا يتصلح بإيه؟ برقم ت إذن الأفئة السجنة ستانة بس يا وليد هقولك على كل حاجة حالة بقى يا رب ألاقلكم بس اللي فيتناجك يا يا جماعة الموضوع الموضوع خلاصه بقى كلاقات هنقعد على فضة ضلة وقال على بعد بصة اهو هنقعد على فضة ضلة لأخي بعد ميت أفضة ضلة وانا على بعد ميت ومعايا الجهيل ومرة هعمل كده ومرة إيه كده أنا عامل كده لقيت الموفمنت اتحرك بعينين اقعد احط على ثلاثات على ثلاثات على ثلاثات لقيت الحركه بتوقف دهو ده كده على ضا ناقص 4 اضيف عليها ناقص 1 وناقص 1 ناقص 1/4 راديان وناقص 1/2 كويس عملتك اروح اعمل كده لقيت برضه اللي بيوقف ده ناقص 4 خير وبركه ما عندوش استجماتيز خلاص لقيت ده بيوقف بعدد ثانيه ناقص 6 برضه هضيف ناقص هي دا المثال اللي انا هبقى حلو الناس اربعة لها دي بقى كامل مجلسك والناس الستة دي انا اصدها لها دي بقى كامل مجلس ثمانية ارو له المثال وحلوه له بورقة وودي له المزارة ازاي كده طعم تحلوه؟ انا عدنا لناك ازاي تحلو ده المرة المزارة؟ طب افرد السؤال دا تشترسه افرد انا كنت اعني على بادي كمسيس <تصفيق> ناصي الناس واحد بالعلمة تبع يبقى كامل افرد ما ك مش هسريك مش هبينك انه اي واحد بدعمين <تصفيق> موضوع بقى سهلا هو كده بعرفكم تعبينه ونصدر على فترة طرح يا شهر صحر الله ايه موضوع ده صعب عليكم بعد سنونا بعد سنونا بعد سنونا بعد خلاص